الدرس الثاني أحب وطني واحد استمع إلى العبارات وأعدها شمال تركيا شرق تركيا جنوب تركيا غرب تركيا العلم التركي ذكرى شهداء جناق قلعة أحب وطني أحافظ على بيئتي